القسم الثاني مفهوم المخالفه تعريف مفهوم المخالفه هو ما كان المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به عكس ما كان المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به في الحكم مثاله اذا قلت لا تدخل الحرم وأنت على غير طهاره فانا نهايتك عن ايه عند دخول الحرم على غير طهاره هذا مفهوم النص هذا المنطوق مفهوم المخالفه هو العكس يعني أنك إذا كنت على طهاره تدخل الحرم هذا هو الشيء الذي ذكرت عنه اما الذي نطقت به هو اني قلت لك لا تدخل حرم على غير طهاره فانت منهي اذا عن دخول الحرم على غير طهاره طيب اذا كنت على طهاره هل تدخل او لا تدخل تدخل لماذا لان عكس أنه الذي هذا هو مفهوم المخالفه صار المفهوم عنه مخالفا للمنطق به المنطق به هو أن لنهيتك أن تدخل على غير الظهارة المفهوم هو أنك إذا كنت على طهاره فلا بأس أن تدخل فلا بأس أن تدخل حرام إذن هو مخالف مخالف له في الحكم ومفهوم مخالفة خالفة بها الحنفية واثبتها جمهور أهل العلم وهذا معروف في موضع بقي المثال على هذا على مفهوم المخالفه يقولون النبي صلى الله وسلم عليه وسلم يقول في أربعين شاة شاة هذا في باب الزكاه في كتاب الزكاه باب زكاة بهمة الانعام قال في أربعين شاة شاة يعني كل أربعين شاة فيها زكاة شاة واحد هذا لفظ عام أليس كذلك لفظ عام نفهم من هذا اللفظ أن الأربعين شات هذه سواء كانت دائمة أو كانت معلوفة الأمر فيهما واحد. المهم إذا كان عندك أربعين شات سواء كنت انت الذي تطعم هذه الاشياء أو كانت هي سرعة فالحكم واحد في كل أربعين شات نقول هذا لفظ عام لكن هذا اللفظ العام مخصوص بمفهوم الموافقه وهو من المخصصات المفترة ننظر ما هو مفهوم موافقة يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السائمه في الغنم السائمه الزكاة هذا لفظ منطوق ايش مفهومه مفهومه انه اذا لم تكن سائمه ما فيها زكاة قال في الغنم السائمه زكاة مفهومه انه اذا لم تكن الغنم الثائمة والثائمة هي التي ترعى الحول او اكثر الحول يعني من الكلأ من العشب ليس انت الذي تبعينه لست انت الذي تطعمها فهنا قال في الغنم السائمه الذكاء مفهومه ان الذي غير سائمه لا ذكته فيه. هذا المفهوم نخصم من ايش في 40 شات شات فيكون حين إذن عندنا ان الأربعين 40 هنا المامور بها فيما اذا كانت سائمه الحول او اكثر كما سياتي به درس الفقه ان شاء الله تعالى فاذا المخصص هنا هو ايش مفهوم فقم خالفة خطف نص في كل أربعين شاتن, شاتن. هذا بالنسبة بالتخصيص بالمفهوم بقي عندنا التخصيص بالعرف المقارن للقطاب أو المقارن لللف مثاله يمثلون لهذا بحديث معمر بن عبد الله عند مسلم وأحمد قال كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل وكان طعامنا يومئذ الشعير وكان طعامنا يومئذ الشعير فهنا عندنا لفظ عام وهو الطعام بالطعام مثلا بمثل فيما يتعلق بالربا يعني اذا اردت ان تشتري طعاما بالطعام لا بد ان يكون مثلا بمثل مثلا بور ببور صاع بور لا بد ان يكون طاعا مقابل الصاع بور مثلا بمثل لو اشتريت طاعه بور لصاعين من البر ماذا ايش؟ هذا ربا مثلا بمثل طاع بور بطاع بور طاع لاحظتم؟ هذا عام وهو لفظ لكنه مقترن بايش؟ العرف المقارن لفظ مقترن بعرف العرف هذا هو قول معمر ابن عبد الله وكان طعامنا يومئذ الشعير فخصص الطعام بايش؟ الطعام لطعام خصصناه في العرف بدأت الوقت وهو الشعير فكان هذا اللفظ العام الذي هو الطعام يشمل جميع أنواع الاطعمه يشمل جميع أنواع الأطعمة الشعير الأرض الملح وغير ذلك فهنا خصصنا هذا الطعام بالشعير بإيش تخصيص عرفي لكن يشرط أن يكون مقارنا هنا. ثمرت هذه المسألة هو أن الذين يقولون إن عله الربا هنا ليست هي الطعم، الحين إذن يخصص الطعام هنا بالشعير وأما الذين يقولون إن العلة هي الطعم، الحين إذن هذا لا يعد مخصصا، وإنما ذكر جزء من أجزاء الطعام وهو الشعير وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى في كتاب البيع في أبواب الرقاب. المهم أن هذا هو مثال ايش مثال التخصيص المنفصل إذا كان بالعرف المقارن للنفخ أو المقارن للفضل. أو المختلَم بالخطاب. بقي عندنا النوع كم أو قسم أو قسم السابع أو الثامن على أحد على إحدى قسمتين على إحدى قسمة. القسم الثامن هو الذي أشار إليه المؤلف. إذن هو ترك جميع الأقسام هذه ماض. ستة أقسام أو سبعة أقسام تركها المؤلف وأشار إلى قسم واحد. إلا إذا حملنا ما يتعلق بالقياس وست نص بالقياس ويكون هنا ترك كم ترك ستة وذكر وذكر اثنين وذكر